بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى ربيع عبدي ليل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اصرا بابد ليلَ من المس ج الحرامي إلى المس جد الأقصد الذي بك حك بَحَثَّا الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا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 ذرية من حملنا مع نوح إن, إن له كان عبداً شكورا وَالْقَضَايْنَ لَا فَنِيسْرَاءَ إِلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَعْرُوَتَيْنِ يَعْلَكَ نَبِيرا فَإِذَا جَاءَ خلال الديان وكان وعداً مفعولاً غَاوَ عَنْتَ عَلَيْنَا وَأَمْتَ ذَنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ عَبْدِينَا جَعَلْنَاكُمْ مَكْثَرًا فِي سَنُقْتِمْ أَحْسَنْتُمْ, أحسنتم لَأُسْكُمْ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا Və əzə فإن عدتم عذنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا Quan də də كان الإنسان عجولا. وجعل Mənə وجعل... alın لم عدد السنين والحساب وكل شيء فاصل ووصلناه تفصيلا وكل ألزمناه طائرا في عنقي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ لِيَوْمِ عَليكَ حَسِيبًا ان كتابك اقرا كتابك كفاب بنفس سِئَلَ الَّذِي مَعَ Bye. aba ka ka fa bi naf من اهتدى فإنما